وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ بَعْمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّوْبِ مَرُو كِرَامًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرعوا عليها سما وعميان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا بذر جدياتنا قرة أعين مجعلنا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا